وَأَنَا خَتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدِنِي وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِي بِكِرِيْمٍ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَابُسْ فِيهَا لِفُلَزَةٍ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى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 يرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يثقه قولي وجعل لي وزيرا. أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبزحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أنتيت سؤلك يا موسى ولقد منما عليك مرة الأخرى